وَجَدْتُمْ دَاحِضَةَ الْعَنَدِ أُمَّهُمْ وَأَلْهِينَ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَ السَّاعَةَ قَرِيبًا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 ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَهُ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِي يُنَزِّلُ بِالْقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ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 وَمَن عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهمْ يُوفِقُونَ وَالذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغِيُّ هُمْ يَتَصِرُونَ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 وَإِنَّ جَالُ الْمَنْ يَشَاءُ عَطِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا